بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعذتهم إذا طلقتم النساء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أدلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وَأَشْهَدُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَقِيمُ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ الله يجعل له مخرجا. ويرزقه من حيث لا يقتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا والله إن يئسن من المعيض من رسائكم إن ارتبتم فعدتهن فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحظ وأولاة الأحمال أجلهم أن يضعن حملهن ومن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 جِئْتُكُم وَلَا تُضَارُّهُنَّ لِتَضِيقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتَ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أجورهن واعتمئوا بينكم بمعروف وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سييدع الله بعد عسر يسرا وكاج من قريه ماتت عن امر ربها واسله فقاسبناها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعذى الله لهم عذابا شديدا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 لِيُفْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجري من تحتها الأمهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن